في عطلة الربيع سافرت الأسرة إلى المدينة لقضاء بعض الأيام هناك كان الوقت ربيعاً والجو جميلاً. قضت الأسرة أسبوعا في المدينة كانت تقيم في فندق كبير في وسط المدينة زار الأولاد الحدائق والملاعب وتناولوا الطعام في المطاعم الكبيرة وركب الحافلات والقطارات ذهبت الأم إلى أسواق المدينة واشترت أشياء كثيرة لها ولزوجها ولأولادها وللبيت وزار الأب مكتبات المدينة واشترى كتبا كثيرة له ولأفراد أسرته استمتعت الأسرة بالزيارة وأحب الأولاد المدينة وطلبوا من والدهم أن يزوروها كل عطلة